وذكر فيه فصلا ثلاثه وشرع في فصل الثالث وما يتعلق بآدابه في دروسه وقراءته في الحلقه وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقه وقد اخذنا جمله من من الآداب بحيث ذكر فيه 13 نوعا من الآداب والادب الاول يتعلق بالحفظ وتقديم الأهم فالاهم او الاهم ف فالمهم و ذلك فيما سبق والثاني أشار فيه الى أن المبتدي أو الطالب في اول امره لا يشتغل به بي الخلاف بين اهل العلم سواء كان الخلاف العقليات أو كان الخلاف في السمعيات يعني في الشرعيات وقد عرفنا هذا المراد به ما يتعلق بالطالب المبتدئ اذا كان مع شيخ لا يريد الترجح بين بين الاقوال وما عدا ذلك فينظر فيه الى الاحتمال هل يحتمل ذهنه ذلك ام لا فان احتمال ذهنه ان ينظر في أقوال اهل العلم فلا شك أنه لا بأس وليس ثم محذور يتعلق به وان لم يكن قادرا وعاجزا عن ذلك حينئذ نرجع الى القول ما والثالث ذكر فيه ما يتعلق بي تصحيح المحفوظ اول شيء تقول ما يتعلق بالمحفوظات بي قد بينا سابقا أنه يحفظ المختصرات وقد عرفنا ان هذه المختصرات لابد ان تكون مختصرات معتمده عند اهل العلم فلا يحفظ طالب العلم أي مثلي وان اشتهر في زمانه والعبره بما كان عليه السابقون وام المعاصرون فلا عبره بهم فبين أنه يصحح ما يقراه قبل حفظه تصحيحا متقنا ام على الشيخ أو على من يريبه الشيخ ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما متقنا ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في اوقات يقررها لتكرار مواضيعه وهذا كله يتعلق بي بالطالب وهذا لا بد يكون سند فيه الطالب العلم على على جدول معين على جدول معين يقيمه معه مع نفسه فيما يتعلق اولا بالمحفوظات لا من جمعها وسردها وان يكون له في كل يوم محفوظ وإنقل قل ويستمر على ذلك من الاستمرار الديمومه تثمر فيه ملكه في الحفظ وتيسر له الحفظ وكلما استمر على الحفظ حينئذ صار الحفظ الى قلبه أسرع وقد يبقى رسيا اذا كان له ما يتعلق بالمراجعه عرفنا أن الحفظ المراد به الاعاده يعني يعيد ويكرر مره مرتين و50 و ما شاء الله تعالى باعتباري خاصته فإذا علم أنه يحفظ عند عدد معين حنيذ جعله ميزانا فاذا وصل إلى هذا العدد وقف ان لم يصل حنيذ يزداد حتى يصل ثم يجعل له وقتا يتعاهد فيه هذا المحفوظ يعني كما يحفظ القرآن كما يحفظ القران لابد من مراجعه المحفوظ بما يتعلق بالقران كذلك لا بد من مراجعه المحفوظ فيما يتعلق بالمتون المختصره وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم واذا سمع له غيره كان ارسخ فيه في الحفظ كالقران لو حفظ وحده واراد ان يراجع وحده قد يكون فيه شيء من من العجز وإذا عرضه على غيره كان أمكن فيه المحفوظ في اثباته وتثبيته ثم ذكر الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في اسناده الى اخر كلامه بمعنى انه ينظر في علم الحديث لانه علم طويل يحتاج الى إلى زمن يحتاج إلى الى عمر فكان في السابق الصغير في السن إذا كان دون العاشره ونحو ذلك اول ما ينظر في شانه فيما يتعلق باجلاسه في السماعات يسمى به بالسماعات على مجالس التحديث من أجل أن ياخذ السند وان يروي عن هذا العالم لاسيمه اذا كان مفارقا يعني كبيرا في السن ولكن لما كان الأمر اختلف في الازمنه المتاخره ينبغي ينظر فيه على التفصيل اذ كنه سابقا ان ينظر فيه علم الحديث بما يحتاجه ويقدم علم الدرايه على علم الرواية لان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اضعافه اضعاف ما يحتاج إلى نظر واذا كان كذلك هل نقدم دراسة الصحيحين على غيرهما قد عرفنا أن النظر كذلك يكون باعتبار الاحاديث الجوامع لاسيما كما ذكرنا مثالا للاربعين النوويه وهي وان كانت 40 وقليله العدد لكن تحتاج إلى نظر فيما يتعلق بشروحاتها وإذا كان كذلك فإذا اراد ان يكون ملكه أن تتعلق به علم الاسانيد قد عرفنا أنه ينظر في كيفيه التخريج ويكون حنيذا ملكة باعتباري ممارسة التخريج على وزان اهل العلم السابقين فانظر كيف خرجوا وكيف نظروا الى اخره واذا اراد ان ياخذ مدرسه فهو حسن كذلك بمعنى أنه ينظر يختار رجلا وعالما من العلماء الذين تعصلوا وعصلوا وكتبوا في علم الحديث سواء كان باعتباره المصلهه باعتباره التخريج وكذلك باعتباره الدرايه فياخذ مثلا من حجر رحمه الله تعالى مدرسه فينظر في مصالحيه المتعلق بالنزهه والنكت المتعلق بالتخريج الترخيص الحبيب نحو ذلك ويتتبع صنيعه في الفتح نحو ذلك فيكون عنده مدرسه الا تختلط عليه الاراء والاقوال هذا حسن ثم بعد ذلك ينتقل الى الى المتقدمين واما النظر في ما يتعلق بكتب المتقدمين ابتداءا هذا كالشأن فيما يتعلق بكتب المتقدمين في العقيده والتفسير نحو ذلك قد لا يستطيع أن يفهمه طالب العلم المبتدئ إذا كان الذي هو متقدم في العلم لو نظر ابتداءا دون أن يكون متعصلا قد يقع في زلل وثم اجملات وثم ما هو مبني على قاعدة ولا ينصون على هذه القاعده فاذا كان كذلك فاحتاج الى أن ينظر الى كتب المتاخرين لا على انها نهايه المطاف وانما ينظر الى كتب المتاخرين باعتبار انها وسيلة إلى الوصول الى اتقان علم المتقدمين وكل علم من علوم الشريعة فيه مرتبتان متقدمون ومتاخرون حتى المناطق عنده ماذا المتقدمون والمتاخرون وكذلك ما يتعلق بالتفسير وغيره فلا نجعل المتأخرين انهم ماذا انهم حاجز عن علم المتقدمين لم يقل أحد بأن الناظر ينظر في علم المتاخرين ثم يهجر علم المتقدمين الا احد يقول بهذا في علم المصالح أو في غير من العلوم هذا لا وجود له لا يوجد عالم البتة يحث الناس على هو في نفسه أو يحث الناس على أن ينظر في كتب المتقدم في كتب المتاخرين ويكون الهجر التام للمتقدمين هذا لا وجود له كما هو الشان في ماذا فيما يتعلق بي بعلوم الاله ويتعلق بي علم التفسير والمعتقد فينظر اولا في علوم المتاخرين وما كتبه ابن تيميه رحمه رحمه الله تعالى وابن القيم وكذلك ائمه الدعوه النجديه ثم ينطلق بنفسه فينظر في كتب السلف وما سطره سلف واما ابتداءا لو نظر في كتب المتقدمين قد يزل ويضل اذا النظر يكون به بهذا الاعتبار اذا ما أشاد به رحمه الله تعالى فيما يتعلق بي هذه المرحله وهي أن ينظر في علم الحديث روايه ودرايته نقول لا يشغلك النظر في الحديث روايه عن التمعن فيه درايه يعني في فقه الحديث العصر ماذا علم الحديث درايه فيتفقه اولا قبل أن ينظر في علم الرجال نحو ذلك يتفقه فيما يتعلق بالصحيحين فإذا تم الصحيحين فبها ونعمه وإذا لم يتم حينئذ يشرح اذا تم الصحيحين يشرح فيما يتعلق بالأسانيد والنظر في الرجال واما اذا لم يتم حينئذ ما الفائده في أن يتتبع احاديث يعلم أن فيها خلاف الاهل علمي حينئذ هذا يكون في ماذا يكون فيه ترك لما اجمعوا على صحته أو كان جماهير أهل علم على صحته ثم ذهب إلى المتنازع فيه هذا يدل على ماذا هذا يدل على خلل في النية فساد في في النيه فينظر فيه بهذا الاعتبار ثم ذكر الخامس أنه اذا شرح محفوظاته المقتصرات وضبط ما فيها من اشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع مطالعة الداني يعني يتدرج فيما يتعلق إلى البحث في المبسوطات مطلقا بمعنى انتقل إلى مرحلة هي متعلقه بالمختصرات اولا ينظر في المختصرات ثم ينتهي من هذه المرحلة لأن طالب العلم يجب أن يقسم حياته مراحل كل طالب علم لابد ان يقسم حياته إلى الى مراحل وكل مرحلة قد تاخذ سنه قد سنتين باختلاف الطلب العلمي وكيفيه طلبه لكن لابد أن يكون ثم تم وقت لي دراسه على المشايخ ولن يبقى طول عمره يدرس على المشايخ او لا اذا هذه مرحله مرحله الدراسه على اهل العلم ومرحله أخرى يكون قد انتهى وتجاوز هذه المرحله متى ينتهي الله اعلم بحالها يختلف اختلاف الأشخاص يختلف اختلاف كذلك ما يدرس او يدرس في المساجد أو غيرها هذه مرحلة كذلك من المراحل التي ممكن ان تصاحب المرحله الاولى وقراءه المختصرات النظر والبحث النظر البحث هذا لابد هذا عمد عند طالب العلم وهذا من الأسباب التي تجعل طلبة العلم اليوم يتاخرون كثيرا يعتمد على الدرس فقط ياتي ويمشي ويحضر الى اخره وينظر الى ان الدرس هو الذي سيكون مناط ان يتعلم وان يتفقه في الدين هذا غلط ليس بصوام بل لابد ان يكون له جرد ولابد ان يكون له نظر ولابد ان يكون له بحث نعم لا يكون مستقلا وانما يكون ماذا يكون الاثر ودراسه المتون وحفظها ثم يكون له ماذا طريقة في كيفيه البحث والمصوبات ليس مطلقا لا يفتح الباب مطلقا ولا يغلق الباب مطلقا بل لابد من وسطيه والنظر كما ذكرنا سابقا هذه الوسطيه نقرنها بالمتن ذاته فعند تدرس متنا لابد ان تستوفي أهم شروحه وحينئذ تنظر فيها باعتبار الشروح ولو كان فيها شيء من التعقيد ولو كان فيها شيء من البص ولو كان فيها شيء من الشرح ولو كان ثم حواش كذلك لا اشكال فيها لانه لا بد أن تترقى في الطلب والتحصيل ولابد أن تترقى كذلك في تحريك الذهن هذا أهم لانه اذا كان اذا كان باقيا الطالب على فك عباراته سنه وسنتين و3 هذا لن يكون عنده ماذا لن يكون عنده تحريك للذهن الذهن لابد ان يكون كسبيا وقد يوجد عند بعض الناس فطريا لكن هذا قليل عزيز والذي يوسع المدارك وماذا هو النظر والبحث نظر واو البحث فاذا وجد درس ما يقتصر فيه المعلم على بعض المسائل ولا يبسط المسائل بسطا لابد ان يعوض الناظر والطالب هذا فيه في بيته يعني ينظر فيه الشروحات ويقتبس منها اما تلخيصا وإما حفظا واما مذكرة الى اخره فيجعل من هذه الشروحات هو الاصل شرحا هو الاصل هو الذي يذاكر منه الى اخره ويجعل البقيه فرعا اما بجردها مطلقا وإما إذا اشكل عليه شيء يرجع اليه يرجع اليه هذا الذي ينبغي ان يعتمده حينئذ يترقى الطالب العلم يترقى الطالب الا ان يكتفي بالمتن فقط وان يكون مع المعلم والشرح والشرح الكتاب والكتاب نقول هذا لان يستفيد كثيرا يستفيد قطعا لكنه سيبقى ماذا سيبقى مرحله طويله وهو لم يزد علما الا بما في الكتاب لانه ليس كالسابق الآن النظر وهم كذلك كانوا على ذلك لكن النظر هنا باعتبار الطالب ما يدرسه كان في السابق المعلم يجلس كل يوم لعله يجلس من طلوع الشمس إلى الى غروبها ويقرا الطالب في أي وقت ما شاء ولذلك يجرد البخاري ومسلم والمسند والمصنف لابن شيبه كل الان تجرد على على أهل العلم لكن الان اين تجد لو اردت ان تقرا البخاري يقرا البخاري في 15 عاما يدرس هكذا اذا هل ستبقى 15 عاما مع البخاري فقط قد تحضر لا اشكال ليس الكلام في الحضور إنما الكلام في ماذا في ضبطه قد تحضر وتكون انت متقدما وتنتهي منه بسله وتضبط الكتاب لا اشكلافه وهذا لا يلزم منه عدم عدم الحضور لا بد من الحضور لكن لو ارتبط بي باهل علمي حينئذ ستبقى عمرك كله لن ولن تتعلم نعم لن تتعلم لن هنا نصف زمخشريا لن تتعلم نصف يعني لا حتى لن نغلق الباب اذا يجعل ماذا يجعل له مطالعه خاصة وهو يستمر في طلب العلم والتحصيل ويعرض ما اشكل عليه إلى اخره وقد يجمع شرحا على متن وقد يحقق مسائل وقد يكتب بعض الرسائل الصغيرة لا باس به كل ذلك لا باس به وهو موجود لو نظرت بكتب العلم التراجم لسيمه التراجم لتجدن هذا مسطرا في في تراجمه ولذلك المشاهير كما ذكرت لك سابقا وانتبه وارجع انت بنفسك حتى اطمئن قلبك وتنتقل الى الى اليقين تنظر في تراجم هؤلاء لا سيما في المرحلة التي وجد فيها المتون قد لا تجد ذلك في كلام عن الشافعي أو أحمد أو نحو ذا ما وجدت المتون بعده لكن لما ولدت المتون في القرن الرابع ما بعده ووجدت الشروح والحواشي فانظر كيف كان اهل العلم كانوا يبداون من اوائل اعمارهم ثم لا يصل إلى ال20 الا هو مفتن وله كتب والى آخره كيف حصل ذلك هل هو بفك عباره وعلى قدر عقله الجواب لا لابد ان ماذا لابد أن هو ينمي نفسه ولابد أن يربي عقله وحينئذ يحصل عنده ارتقاء من ادنى إلى الى علو وهذا لن يكون ابدا ب دروس لا تزيد على المتن إلا بكلمات يسيره لا يمكن أن ان يتتسع ان تتسع مدارك طالب العلم الا بالعمق في المسائل والنظر فيها يتامل ويربي نفسه على على ذلك ولا يتهم نفسه بعض الناس ينظر لنفسه كانه ابله لا افهم <تصفيق> قل لا انظر لنفسك تفاعل لا تنظر لت... كما يقول الآن سالب وموجب الى اخره نقول انظر نفسك الى ماذا لا لا تغتر لكن لا تمنع نفسك ان تنظر وتبحث وتتامل لا مانع لا تستعجل اقرا الصفحه في ساعة ما المانع لابد ان اقرا الصفحه في دقائق ونظر او قراءه بصريه ونحو كل هذا من الهراء فتنظر في الصفحه وتقرأها مرة او مرتين وثلاثه ومساله وقد يشكل عليك وترجع الى مراجع الى اخره لا بعس بها إنما لا تنفلت في البحث بحاذا بعض الناس عندهم هوس بحث اذا بحث مسألة هو يبحث مثلا عقديه ثم يمر به حديث وتتعلق به نفسه يقول أريد ان اعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف فيرجع الى كتب الحديث فيجد خلافا فيه فلان ثم أريد أن اريد عليه ضعيف أو صحيح هذا موثق او لا فيخرج الى كتب التراجم فياتي ترجمه واذا به سيرة فلان فيرجع الى التاريخ هكذا هذا هذا لا لا لن يستفيد ويبقى عمره هكذا كلما جاء تنقل من كتاب إله الى الى كده كذواقه الذي يتذوق العلم كالذي يتذوق كلما مل من علم ولم يتمه ينتقل إله الى علم اخر مل من تفسير ينتقل الحديث عجبه الحديث هكذا الناس يختارون بحسب ما يكون فيه ما يشع عند الناس فاذا كان الاقبال على الحديث صار مع المحدثين وإذا كان الاقبال والدورات والكلام عن العقيده صار معهم في العقيده وهكذا صار النقاله صرنا ولو لم يتم العلم السابق هذا لا لا يصلح يكون طالب علم ولن يفلح كما قال اهل العلم السابق اذا ينظر فيه بهذا الاعتبار اذا إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الاشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعه الدائمه الجزم والقطع بأن ثم حالا لا يتجاوزها أهل العلم هذا كذب على اهل العلم بأنهم يمنعون كل طالب كل من أراد ان ينظر يمنعونهم من البحث الدائم والنظر في المبسوطات أو أنه يبحث ويكتب رسالة صغيرة لمساله اراد اتقانها أن اهل العلم يجرون عن ذلك ويمنعون مطلقا هذا كذب وانما العبرة بماذا بما احتمال وما لا يحتمل ان كان عنده قدرة على البحث وعلى الص... ويصبر على على النظر وتتبع المسائل ونحو ذلك ولا يغتر بنفسه ولا يعجب بنفسه حين لا باس أن ان يجمع لا باس أن... بل بل ضرورة له لن يتقن الا بذلك بالبحث والنظر والتلخيص فاذا جاءت مسألة ما أو حديث ما اشكل ان تستطيع ان تجمع عليه اوراقا تلخصها من كلامه العلمي وتكون هذه الأوراق فيها ماذا فيها زبده كلام اهل العلم لا سيما من كان راسخا فيه في العلم ثم قال رحمه الله تعالى وقد وقفنا على, على السادس على, على السادس هناك فائده لي مقيم رحمه الله تعالى ذكرها فيه في المدارج وهو يتحدث عن مراتب الجود ذكر المرتبه الرابعة وهي الجود بالعلم وبذله الجود بالعلم وبذله قال وهو من اعلى مراتب الجود يعني الجود بالمال الذي يظنه الناس أنه اعلى ما يتصور في الجود إذا قيل جود وكرم لا يتصور الا ماذا الا المال نقول اعظم من هذا الجود بالعلم قال وهو من اعلى مراتب الجود والجود به أفضل من الجود بالمال الجود بالعلم يعني الزيادة فيما يتعلق ببيان العلم والدعوه والتعليم هذا اعظم من الجود بالمال لأن العلم اشرف من المال إذا كان العلم أشرف من المال فالجود بالعلم أشرف من الجود بالمال هذه معادله والناس في الجود به على مرات متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ الا ينفع به بخيلا ابدا هناك من يبخل به بالعلم هناك من به بالعلم ويبخل بما يتعلق به طرق طرق تحصيل علمي بمعنى انه لا يبين الطريقه الصحيحه في تحصيل العلم او موجود حقيقة بمعنى أنه يغار أو يخشى أن الناس قد يصلون الى ما وصل اليه فلو ينبه ان هذا الكتاب ضبطه احسن من هذا وهذا فيه فوائد إلى اخره فيبخل ولا يكون الناصحا بل يكون غاشا وهذا لا يجوز شرعا وهذا يدل على ماذا على أن بركه العلم ممحوقه فيه في هذا الشخص بذاته بمعنى أنه يمحق البركة ولذلك قال وقد اقتضت حكمه الله وتقديره النافذ الا ينفع به بخيلا ابدا البخيل بالعلم هذا لا ينتفع به ابدا قال ومن الجود به أن تبذله لمن يسالك عنه بل تطرحه عليه طرحا أن تبذله لمن يساله لمن يسالك عن يعني سؤال مسرشد سؤال من أراد أن ينتفع ليس سؤال متعنت أو مختبر هذا لا يجاب واسنا لا يجاب واسنا كما كماس انما من اراد أن ان يتعلم أن يستفسر عن دينه فساله فاجبه وهذا يعتبر من من الجود قال رحمه الله تعالى من الجود بالعلم ان السائل اذا سالك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم اولا هل يجوز كذا وكذا قال نعم لا هذا اختصار في في الفتوى قد يحتاج الانسان لكن من الجود أن يبين له ماذا وجه ذلك وجه وجه ذلك مقتصرا عليها ولقد شاهدت يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد شاهدت من شيخ الاسلام لتيميه في ذلك امرا عجيبا كان إذا سئل عن مساله حكمية ذكر في جوابها مذاهب الامه الاربعه اذا قدر وما الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المساله التي ربما تكون انفع للسالئ من مسالهه فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم اعظم من فرحه بمسالته هذا ان كان يحسن الفهم وهذه فتاويه بين الناس فمن أحب الوقوف عليها را ذلك فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السؤال بل يذكر له نظائرها ومتعلقه بل له نظائرها ومتعلقها وما اخذها يعني ما تتعلق به ومحل الاخذ بحيث يشفيه ويكفيه قال قد سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميته زاده سالوه عن شيء فاجاب عن شيئين فاجابهم على عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الاحيان إليه أحوج مما سالوه عنهم وكانوا إذا سالوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته كما سالوه عن بيع الرطب بالتمر فقال اي ينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا هذا نبه ماذا أجاب مع زياده بيان عله الحكم ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفاف سؤال هنا من أجل ماذا؟ من أجل التقريب لا من اجل انه لا يعلم ذلك ولكن نبههم على علة الحكم وهذا كثير جدا في اجوبته صلى الله عليه وسلم مثل قوله ان بعت من أخيك ثمره فاصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال اخيه بغير حق هذا تعميم وفي لفظ ارايت ان منع الله الثمره بما ياخذ أحدكم مال اخيه بغير حق فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع وكان خصومه يعيبونه بذلك يعني من تيميه رحمه الله تعالى لما كان يجيب به بذلك كانوا يعيبونه بذلك ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخرسان والعراق والهند لانه ذكر ماذا ذكر المذاهب كلها وهذه هذا يدلك على أن على ان المناهج قد تختلف من شخص الى الى شخص من زمان الى الى زمان من حال إلى حال فإذا اعتبر المعلم أن الطالب قد يستوعب ما يقول فلا اشكاله فيه اما وضع حد لا يتجاوزه احد بالتا سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع هذا غلط وهذا لم يدري ما ما يقول لم يعلم ما عليه السابقون قولوا بانه لا بد ان يكون تم فك عبارة فقط ومن جاوزه حينئذ قد خالف المنهج فليس بصوام بل هذا منهج وهذا منهج لكن بشرط أن يكون المنهج الذي يكون فيه فك العبارة أن يكون فيه ارتقاء بمعنى أنه قد ياتي صغير السن وكذلك قليل الفهم فيوضع له ما يستطيع أن يلوكه بفه فإذا ارتقى بعد ذلك حينئذ يتغير معه هذا الاصل يتغير معه الشرح وهذا الاصل وأما ان يبقى عمره كله لا يدرس إلا بهذه الطريق هذا لا عصر لهم قال رحمه الله تعالى واي حاجه بالسائل إلى ذلك يعني زيادة على ما سال عنه قال والعمر الله ليس ذلك بعيب وإنما العيب الجهل والكبر يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يدافع عن, عن شيخه لذلك هو سلك مسلك ابن تيميه رحمه الله تعالى كان يسأل ويجيب بمؤلف كما هو الشان في الدواء دواء في غيره قال الماوردي رحمه الله تعالى ومن اخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص اذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع الا خائبا اذ ليس يرى الصيد الا ممتنعا فذلك العلم كله صعب على من جهله سهل على من علمه قلت لك قديما وحديثا العلم لو سألت عنه اقول لك صعب سهل صعب سهل لا ايش قال تناقض لا صعب إذا لم تعرف كيف تطلب العلم سهل إذا عرفته اذا عرفت واجتهدت طبعا لابد من ماذا لابد من نيه وصبر والى اخره قال كذلك العلم كله صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي يتوصل اليها مستودعة في كلام مترجم عنها اذا لا يظن الظان أن أخذ العلم إنما هو يتبع الأسهل فالكتاب الذي هو سهل أقرأه والكتاب الذي ليس بسهل أتركه ها هذا ميزان لا ليس الميزان بل الكتاب الذي هو صعب ابدا به هذا إن اردت لنفسك قد نقول لبعض الناس ابدا به بالاسهل لكن إذا أراد بالفعل الطالب العلم ان يكون ان يكون محققا بمعنى الكلمه وعالما فليبدا بالاصعب كلما صعب الكتاب فهو حسن لانه يحرك الذهن حرك الذهن فتقبل عليه بكليتك وتقف معه كلمة كلمة وجملة جملة والافضل لفظا منطوقا ومفهوما منطوقا ومفهوما هذا يجعل الذهن فيه سيادان بمعنى انك تفهم مباشره وكما يقال تفهمها قبل أن تطير يعني المعلومه تصلك إلى الذهن وتفهم ليست وهي طائره كما يقال وانما قبل قبل ان تطير وهكذا اذا اردت تحريك الذهن حينئذ لنكون بي بهذه لا اشكال فيه غيرك من الناس اراد الاسهل فتركه لانه قد ماذا قد يبدا بالاصعب او بما فيه صعوبه فيترك العلم ولذلك قلت لك ليس ثم ميزان يصلح مع الجميع يصلح مع الجميع. لكن لابد من تحديد الهدف لابد من تحديد الهدف. ماذا تريد من العلم هل تريد من العلم أن تعرف فقط الفروض الاعيان وما يتعلق بك ولا ي... ولا تهتم بالناس ودعوه الناس نحو ذلك هل تريد ان يكون لك بعد ذلك طلبته علما وتعلم العلم وتنشره هل تريد جميع العلوم أن تدرسها ام بعض العلوم يختلف فالهدف الذي تحدده به بهذه الاعتبارات له له اثر فيه في المنهجية ولذلك لما كان الانسان هكذا مفلوتا دون هدف حصل عنده اضطراب بل لا يدري ما الذي يطلبه ما الذي يؤخر ما الذي يقدم واي الكتاب انفع الى اخره فلا يستطيع طالب العلم أن ياخذ كل جزئية بمعلم لن تجد معلم يعطيك كل جزئها أن اقرا هذا الكتاب انتقل الى اخ لابد ان يكون عنده فهم وهو الذي يجعل له برنامجا معينا فانت تحدد الهدف ماذا تريد بعد أن تتعلم هذا الذي ينبغي اولا فاذا حددته حينئذ تستطيع أن تختار ماذا تختار كيف تسيره في المنهجيه إذا اردت المنزل العالية وهي الطبقه او المرتبه الاولى التي قدمها شوقي في ادب الطلب حينئذ لابد من جعل العلم على طرائق الأولين الاسهل الأسهل الأسهل هذا لن تتعلم بل قد لا تكون من الطبق الرابعه اصلا ليس الطبقه الأولى وإنما تنظر في ماذا في العلم وتختار ما هو حسن من حيث التصنيف من حيث التعليف كذلك من حيث سبك العبارات من حيث قوة العبارات من حيث قوة المصنف ولو كان صعبا فتنظر فيه وتقدم على على الاسهل اذا من أخذ العلم من اخذ من العلم ما تسهلا ما هو سهل وترك منه ما تعذر كان القناص إذا امتنوا هذا الذي يريده الآن دعاه التجديد في العلوم يريدون ماذا هذا حقيقة المذهب يقول ما نريد تهذيب اصول الفقه فإذا نظرت في كلامهم وما كتبوا وما يتكلمون ليس فيه تجديد وانما هو فيه حذف لما صعب عليه هذا هذا حقيقه ما ما يدعون له وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف الداخلي وجدوا أن الكتب هذه قديمه <تصفيق> فيها صعوبه ليس كذلك وهي صعبه بمعنى انها ماذا اولا ثلاث مجلدات اربع مجلدات تجد مجلدا واحدا في اصول الفقه يكون متوسطا بل هي مجلد من مجلدين فاكثر هذا يحتاج لوقت الناس الان شغلت الناس الآن شغلته ولذلك كل من تصدر من طلبة العلم قبل أن يتمكن في في العلم شغل مباشرة في ندوات ومؤتمرات وعضو في رابطه والى اخره وكل يوم في بلد وكل يوم في اجتماع بل كل ساعه من اجتماع الى اجتماع قاعده اجتماعات الى قاعده اجتماعات والنتائج لا شيء فصارت هذه السمع غالب على على كل من تصدر للعلم ففاته كثير فباته الكثير ولذلك إذا وضع درسا في الاسبوع يوماً واحدا اتى بعباره قال هذا هو المنهج الصحيح ما عنده وقت يحضر ابدا من التحضير وليس عنده وقت ليل للتحضير حينئذ اتوا بالاختصارات وجعله المنهج الصحيح حينئذ نقول لك بان طلب السهل هذا ليس هو المنهج الصحيح فإذا أردنا أن نهذب علم الأصول حينئذ ما لم يكن له ارتباط بأصول الفقه هو الذي يمكن أن يحذف ولا داعي لحذف اصلا لكن لو أردنا أما أن الباب او المسائل التي لها علاقه ولو كانت لا ثمرت لها في الفقه لكن لها اعتبار في أصول الفقه هذه تبقى على على اصلها ولذلك كيف يهذب الموافقات للشاطبي كيف يهذب الالفاج كيف يهذب المستصفى هذه لا يمكن ان تهذب تبقى على اصلها وإذا كان كذلك حين يذكر هذه تقرأ بكمالها وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف والبلاغ فالذي يوجد الآن من الدعوه الى كون العلوم تحتاج الى تجديد وتهذيب انما أراد به ابقاء الاسهل وحذف الاصعب ولذلك ثم معادات من كل وجه لكل حاشية على وجه الارض في كل علم من العلوم هذا باطل ليس بصواب بل من الحواشي ما قد لا تفهم الفن على وجهه إلا بالنظر فيها فكل علم هذا حتى من المتون الاوليه التي تقرأها لا بد من حاشية فيما يتعلق بمثلا تقرا الاجروميه لا بد ان تبحث عن حاشية جيدة حينئذ تنظر فيها ولو في مواضع ليس بشرط ان تقراها ابتداء وانتهاء وكذلك ما يتعلق بالورقات وكذلك ما يتعلق بجمع الجوامع وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف والبيا لا بد من, من حاشيته لان فيها فوائد لا توجد فيه في غيرها البتة لا توجد في الشروحات هذا أمر معلوم اذا حذف الأسهل أو ابقاء الاسهل وحذف الأصعب هذا ليس بمنهج إذا اخترته لنفسك فعلم انك لن تصل الى النتيجه التي ترغبها الا اذا كنت من أصحاب المرتبة الرابعة قال من أخذ من علم ما تسهل وترك منه ما تعذر كانك القناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع الا خائبا اذ ليس يرى الصيد الا ممتنع كل الصيد ليس بالسهل بل هو ممتنع فاذا ذهب اراد ان يصيد فكله ممتنع ليس بالسهل إذا رجع ترك كذلك طالب العلم ولو اخذ بالعلم حينئذ قل هذا لن يفيدك شيء فالذي يقرا دائما في النحو وغيره من العلوم سين جيم هذا لن ينتفع سؤال جواب العلم هكذا سؤال وجواب قالوا السنه كذلك كذبتم السنه جاءت في ماذا اكثر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه إنما هو ارتجال لخطبه ونثر ونحو ذلك والاسئله إنما هي معدودة ليست هي بالأصل فما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حال يعمل بتمام التاسف في في ذلك الحال نفسه واما ان يجعل الفرع اصلا والاصل فرعا هذا في انعكاس للسنن النبوية اليس كلها س ج ل ليس بصواب حتى اوضح المسالك جعلوا سين جيم بلقي حتى الفتاوى من تيميه الاول والثاني هذه كتب علماء يعني بعض الكتب لا تحتاج لا تحتاج الى تلخيص ولا تهذيب فتح الباري هذا غلط من اذا, إذا هذبه مهذب هذا غلط هذا لا يدري ما العلمه تهذبه لمن للمبتدئ من قال المبتدئ يقرأ ابتداء في فتح الباري اذا تهذيبه لمن يصير على من نبل تهذبه لمن, لمن؟ للمبتدئ قد يقرأه المبتدئ ويفهم اذا كان لا يفهم يذهب يقرأ المجلات والصحف يقرأ الكتاب هذا لماذا فبعض الكتب لا لا ينبغي أن تهذب تهذيبها هذا اعتداء على على الكتب ليس بصواب ليس بصواب فهي تفسير من كثير لا يحتاج الى تهذيب يبقى على على اصل هو مختصر ليس بالمطول ليس هو كتفسير من الجليل الطبري فلا يقراه عامه الناس المسلمين وانما يقراه طالب العلم الذي هو مبتدئ في العلم وله يعني إذا اردنا أن نشترط له له قليل من الباع في العلم واذا كان قبل ذلك فينظر في ما هو قبل ذلك من من المصنفات كتاب تفسير مثلا أو نحوي ام الاصل فلا فلا يهدم. قال كذلك العلم كله صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي توصل إليها مستودعه في كلام مترجم عنه قال الشوكاني رحمه الله تعالى فالفهم الذي خلقه الله عز وجل للسلف خلق مثله للخلف الفهم الذي خلقه الله عز وجل للسلف خلق مثله ل للخلف والعقل الذي ركبه في الأموات ركب مثله في الاحياء عقل الشافع ميت شافعي مات عقل امام احمد ها سمي منشئا من العلماء كذلك موجود في في والكتاب والسنه موجودان في الأزمنة المتأخرة كما كان في الازمنه المتقدمة والتعبد بهما لمن لمن لحق التعبد لمن مضى يعني الاحكام يريد ماذا يريد الا تغلق ذهنك مطلقا الا تكون تابعا مطلقا ولا سيما بعد أن يكون له ماذا ان يكون له شيء فيه بالعلم فالعقل هو العقل والفهم هو الفهم والكتابه السنه هم الكتاب والسنه والكتب المصنف على الكتاب السنه موجوده اذا ماذا بقي بقي أن تحرك هذا تحرك الذهن ويكون على طريقتي من أخذ العلم من السابقين عين يد انت وتنظر في الأدلة وترجح دون تقليد ودون أن تتقيد باحد البتة والعقل الذي عند ابن تيميه هو العقل الذي عندك هذا الاصل من كان الله عز وجل فتح عليه بعلم لا لم يفتع عليك فالسؤال موجود دعاء قال رحمه الله تعالى وعلم لغة العرب موجود في الدفاتر عند المتاخرين على وجه لا يشذ منه شيء بعد أن كان المتقدمون ياخذونه عن الرواة حرفا حرفا يعني ياخذونه بماذا بشق الانفس لابد أن يرحلوا لابد أن يسافر ولابد أن يلتقي بكبار الائمه ونحوها لكن أنت موجود بين بين هذيك كل العلم الذي عند العاصم موجود وكل العلم الذي عند الكسائي موجود وعند السيبويه موجود بين هذيك تجعله في دفاتر لا يحتاج الى أن ترحل ولا أن تسافر نعمه اولى هذه نعمه ماذا بقي بقي فتح الكتاب قال رحمه الله تعالى ويستفيدون من اربابه كلمة كلمة وكذلك تفسير الكتاب العزيز موجود في التفاسير التي دونها السلف والخلف بعد أن كان الواحد منهم يرحل في تفسير ايه من كتاب الله تعالى الى الاقدار الشاسعه وكذلك الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوده في الدفاتر التي جمعها الأول للآخر بعد أن كان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث الواحد للبلاد البعيدة البعيده الحمد لله هذا كل من نعمه الله تعالى وهكذا جميع العلوم التي يسعان به على فهم الكتاب والسنه فالوقوف على الحق والاطلاع على ما شرعه الله للعباد قد سهله الله على المتاخرين ويسره على وجه لا يحتاجون فيه من العنايه والتعب إلا بعض ما كان يحتاجونه قبله اولا كل هذا حق بمعنى أن العلم صار عندك صار عندك بين يديك بل صار من وسائل علم قد لا تحتاج أن تدفع ريالا واحدا في شراء كتاب انما تدفع في النت فقط <تصفيق> فتحمل ما شئت من من الكتب اذا هذا من تيسير الله تعالى ماذا بقي بقي التعلم والفهم الصحيح بقي التعلم والفهم الصحيح قال المصنف رحمه الله تعالى السادس من الآداب ان يلزم الطالب يعني حلقة شيخه في التدريس والاقراء واللزوم بمعنى الزام بمعنى المداومه والمحافظه بل وجميع مجالسه اذا امكن فانه لا يزيده الا خيرا وتحصيلا يعني ملازمه الدروس هذا اولا ملازمه الدرس الذي تدرسه هذا اولى ما, ما يكون بمعنى أنه لا يحضر يوما ويترك اياما هذا يؤثر عليه او لا هذا يؤثر أولا يؤثر عليه من جهه الهمه والطالب الذي يتغيب عن الحلقه الدرس إذا لم يحضر قد اسيما في الزمن هذا قد يسمع وإذا كان لا يسمع حينئذ تضعف عنده الهمه لماذا لانه سيبقى عنده درس أو درسان او كلما حضر درس لابد أن يعقبه بماذا بدرس لم يحضر حينئذ يحصل ماذا يحصل عنده خلل في دراسة الكتاب كاملا يحصل فيه خلل باعتبار ترتيب المعلومات لا إذا لم يكن قد استمع للدرس الذي قد فاته او نظر فيما كتب إن كان ثم من, من يكتبه أن ان يلزم حلقه شيخه في التدريس والاقراء هذا في درس بل اعظم من ذلك وجميع مجالسه إذا امكن لا ينتقي هذا أحضره هذا لا احضره هذا الاصر فيجتمع عنده ماذا يرتمي عنده علم الشيخ كله لماذا لانه قد يفصل في موضع ويجمل في موضع آخر فإذا كنت تحضر الدرس الذي قد فصل فيه فاتك ماذا الاجمال الذي هو التلخيص واذا كنت بالعكس فاتك كذلك التفصيل اذا الجمع بين الدروس هو الاصر قال إذا امكن اذا اذا امكن اذا لم يمكن وعجز عن ذلك عنيدن يكون ساقطا عنه فإنه أي حضوره والتزامه فانه اي حضوره والتزامه لي جميع حلقاتي الدرس لا يزيد إلا خيرا وتحصيلا وادبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله تعالى عنه في حديثه المتقدم ولا يشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء هذا العصر يعني ما الفائده التي يمكن أن تشفي غليلك وما أكثر الفوائد في الدروس كل درس لا يخلو عن عن فوائد بل العصر في الدرس أن يكون كله ماذا كل فوائد قال ويرتهج على مواظبه خدمته والمسارعه إليها فان ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا وقد مر ولا يقتصر في الحلقه على سماع درسه فقط إذا امكنه فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبيه يعني لا يقتصر على السماع دون المذاكرة لأن هذا لا فائده فيه وان كان فيه فائده باعتبار ذاته لكن إذا كان الهدف هو ضبط العلم حينئذ لابد من ماذا لابد من إضافة المذاكره وحفظ الشرح الى حضور الدرس فلا يكفي أن يحضر فقط ولذلك قال ولا يقتصر في الحلقه على سماع درسه فقط سماع فقط انذا يسير لو كان العلم فقط بمجرد السماع يمكن ان يحصل العامه كلهم ان يستمعوا حينئذ اذا خرجوا بقيه المعلومات او بعضها في الذهن وبعضها غزال حينئذ ليس هذا هو العلم ليس هذا هو العلم إذا امكنه فإن ذلك أي الاقتصار على السماع فقط علامة قصور الهمه علامة قصور الهمه والهمه لابد ان تكون مرتبطه بماذا بكل ما يتعلق بالدرس حفظا للفهم حفظا للمتن فهم للمتن ملازمه للدرس مذاكرة معاهده للمحفوظ والمفهوم يعني لك ان تقسم الدرس إلى محفوظ ومفهوم المحفوظ هو المتن بذاته باعتباره لفظا والمفهوم باعتبار ماذا باعتبار الشرح حينئذ لابد من الجمع بين أمرين وإلا تكون حافظا لكتاب ثم مات. لا تدرك معانيه علامه قصور الهمه وعدم الفلاح لانه لن يفلح باعتباري ماذا أنه لن لن يضبط العلم وكذلك لا يضبط العلم الا بالمذاكره والحفظ ليس متعلقه بالمتون فقط بل كذلك بالشروحات وتذاكر وتبقى معك المعلومات اكثر واكثر وبطء التنبيه بطء التنبيه يعني تنبه الذهن لانه إذا كان مجرد سماع قد لا يرتقي عنده الذهن كيف ينمي ذهنه هذا لا بد تضعه معك قيت في طلب العلم من الذهن لا بد ان يتحرك لو بقي الإنسان دائما يستمع يستمع فقط دون بحث دون تأمل وتدبر يصير عنده إغلاق في الذهن كالذي لا يطلب العلم الذي لا يطلب العلم عنده إغلاق في الحفظ وفي الفهم دائما هكذا وإذا كان مع الحفظ حينئذ ينقض في الذهن ماذا حركه تتعلق به بالحفظ وإذا كان يحفظ ويحفظ دائما ولا يهتم بالتدبر في المعاني كذلك يكون عنده اغلاق يكون عنده ماذا يكون عنده اغلاق في باعتبار المفهوم ولابد ان نجمع بين الأمرين لابد هو كل انسان هذه فطرته هذا خلق الله عز وجل. كل انسان قد لا يسوي عنده الحفظ والفهم بل يكون أحدهم اغلب على الاخر فإذا غلب الحفظ على الفهم لابد أن ينمي لابد ان ينمي الفهم لان الفهم هو الاصل لو فاتك الحفظ بقي معك الفهم ولك جرد وتكرار للكتب قد تستوعب حين الفن وتكون احسن من ذاك الذي يحفظ ولذلك قلت لك المسائل هذه ليس فيها ضابط على كل احد انما هي ضوابط عامه فقط وقد يختص زيد من الناس بمعنى لا يوجد عند غيره ولذلك قد يوجد بعض يضبط النحو ضبطا جيدا وقد وجدت بعضهم هكذا ولا يحفظ الالفيه والذي يحفظ الالفيه ضعيف في النحو انا اعرف بعض الاشخاص هكذا يحفظ الالفيه لكنه ضعيف وذاك لا يحفظ الفيله كنه ادقن اوضح المسالك ويقرا فيه صباح مساء عين هذا ضبط وذاك لم, لم يضبط العبره بماذا بإدراك حقائق الفن هذا حصل له بالنظر والفهم وذاك لم يحصل له بالحفظ عين اذا لابد من الجمع بين الامر نقول ماذا لا تقول أحفظ ولا افهم او افهم ولا احفظ وانما نقول اجمع بين الامر لكن لو تعذر عند شخص أن, أن يحفظ الفيه لن يفوته الحل علم النحو لن يفوته لكن بشرط أن يديم النظر في كتاب متوسط فما زاد واذا اختير اوضح المسالك مثلا لأن اوضح المسالك نثر الالفيه وهو كذلك نثر الالفيه في شرح علا على, على قطر لكنه باختصار يعني حذف ابواب المتاخر او حذف بعض الابواب ولكنه نثرها الله اعلم حينئذ إذا ادمن النظر في هذا الكتاب وقراه مئات المرات ليس مره او مرتين يكون معه صباح مساء يقرأ المجلد ويعيد الم قبل ان ينتقل للثاني بل يقرا الباب ويعيد مرة ومرتين و50 قبل ان ينتقل لباب الثاني هذا يستوعب النحو استيعابا جيدا واذا اخذ معه تعليقا او شرحا على العلم أجاد وأفاد اذا قد يستفيد بفهمه ما لا يستفيد ذاك الذي يحفظ اذا هذا موجود ومدرك وواقع اذا وضع قاعده انه لن من لم يحفظ لن يفرح في العلم ليس بصواب لكن نقول الاصر من اجل ترغيب طلبة العلم وبيان المنهج الصحيح لاسيما أن الأكثر بل قد يكون جل طلبة العلم وجل الناس عموما الاكثر أنه ماذا لو اراد ان يحفظ لحفظه اولى هذا العاصم حينئذ لا يعدل ولا يقول انا لا أحفظ ويجعل امامه عقبات ذلك بل يستعين بالله تعالى ووه يحفظ ونحن نكتم هذه المعلومه عن طلبة العلم هذه المعلومه لا تقال بمعنى انهم من الأشياء التي قد لا يحدث بها كله طالبه تعب لماذا لانه قد اقول لأ اذا لا داعي احفظه الافيه وتعب نفسي لماذا اذا الاقرا اوضح المسالك مرارا هذا قد لا يستطيعه كل احد يعني قراءته وضبطه 100 مره ليس بالامر ليس بالامر الهيئ. ليس بالامر الهيئ. قال رحمه الله تعالى وبطء التنبه اذا مذاكرة الدرس هذه تحث على ماذا تحث على التعقل والفهم وهذا هو الذي يحرك الذهن هذا الذي يحرك الذهن قال بل يعتني بسائر الدروس المشروحه يعني إذا كان للمعلم عده دروس فلا يستغني بدرس عن درس يحضرها كلها ولا يستغني بدرس عن درس وان امكن ان يذاكر الجميع فهو حسن وإن لم يمكن حينئذ ما امكنه أن يذاكره أو ما استشار فيه شيخه وقدمه فهو, فهو المقدم مع استماعه لسائر الدروس مع الحضور قال بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا تبي ضبطا وتعليقا يعني يكتب ويعلق على على المتن وعلى الشرح ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك فالمدار حينئذ على احتمال الذهني الذي يحتمل والذي لا يحتمل فالسؤال حينئذ في اعتبار الشرح والتوسع نحو ذلك هل يحتمل ذهنه ام لا الذي لا يحتمل عند المتقدمين والكتاب هذا مؤلف لهم الذي لا يحتمل هو صغير السن يعني دون ال10 اما من بلغ ومعه عقله وكان يدرس في جامعه هذا الاصل في انه يحتمل هذا الاصل فعينئذ لا ياتي اتي قل لا انا لا احتمل الا اذا كان عنده ضعف في الفهم العقل حينئذ لا مانع ان ياخذ دوره في تنميه فهمه هذا الاصل فعينئذ إذا نم فهمه هذا يستطيع ان ينميه في ماذا في شهر أن يقرا ويديم النظر في كتب تتعلق بالعقليات لو درس المنطق فهو جيد نعم صحيح لانه يحرك الذهن فإذا درس او اخذ متن فيه اصول الفقه ذلك لا لا اشكال فيه من أجل تحريك الذهن ولذلك بعض المسائل يذكرها اهل العلم من اجل تحريك الذهن قادح الذه معنى أنه يكون قادحا قال إن احتمل ذهنه ذلك فان لم يحتمل حينئذ بقي على انه ياخذ ما ما يستطيع ياخذ ما ما يستطيع ويشالح اصحابها وهذا المراد بالمشاركه ماذا أنه قد يكون له درس هو الذي يقرا بنفسه على المعلم قلت لكم مرارا هذه في مدارس سابقه قد لا يكون له وجود الا في بعض البلدان الآن يجلس المعلم وياتي الطالب ويقرأ الكتاب الذي يختاره ثم يقوم وياتي طالب آخر حينذن الطالب الأول له أن يشارك الطالب الثاني أنا أريد ان اقرا كتاب التوحيد وهناك طالب يقرأ الاجروميه حينذن كتاب ما هو كتاب التوحيد لا مانع ان استفيد من درس آخر فاجلس مع من يدرس الأجرمية وثم طالب ثالث يدرس مثلا المنطق فجلس معه اذا يستفيد أو لا يستفيد, يستفيد يستطيع إن يحتمل ذهنه أن يدرك جميع هذا الدروس فهو حسن وان لم يحتمل حينئذ يبقى على على درسه يبقى على على درسه قال ويشادق اصحابها حتى كان كل حتى كأن كل درس منها له هذا بناء على ما ذكرت لك كانه درس انا صاحب الدرس الأول اقراه بنفسي الدرس الثاني في الأصل ليس لي وانما هو لغيري فاجلس معه كانه, كأنه لي هذا الذي انا حتى كان كل درس منها له والعمري يقول المصنف رحمه الله تعالى والعمري ان الامر كذلك للحريص للحريص يعني الذي عنده حرص انما يجعل كل درس كأن ما هو له فان عجز علق على على العجز فان عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالاهم فالاهم منها واضح هذا هذا باعتبار ما, ما يتعلق بالدروس المتنوعه فيحضر الجميع ان كان المعلم واحدا واما الضبط والحفظ فباعتبار الجميع ان ان امكن فان عجز حينئذ يقدم الأهم على على المهم وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفائده وننتقل إلى الى المذاكره والمذاكره هذه لا بد منها لا بد منها مذاكره العلم مع غيرك إن وجد هذا لا منه لأن العلم لن يثبت الا بذلك بل قد لا يتحقق فهم المسائل إلا بذلك أن تستمع لغيرك ويستمع غيرك لك عينيد تصحح المعلومه وكذلك تثبت المعلومه وترسخ بها بالذهن ويزداد فهمها وعمق ادراك معانيها فان لم تجد عينيد ليس لك الا ان تدارس نفسك بي بنفسك تنزل من نفسك شخصا آخر فتشرح له هذا الذي ينبغي ان يكون اما هذا وإما واما ذاك قال وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد والذانك انظر ضبط. ذكر لك ماذا ذكر لك الضوابط والفوائد والقواعد والذانك فكل درس لابد ان يشتمل على على هذه الفوائد وان يعيد كلام الشيخ فيما بينهم ماذا قال في مساله كذا ماذا استدل على مسألة كذا ماذا رجح الى اخره فإن في المذاكره نفعا عظيما فان في المذاكرة نفعا عظيما ولذلك مذاكرة مفاعله من الذكر كل منهما يذكر او كل منهما يذكر للاخر ما رسخ بذهني أن الشيخ قد قاله قال وينبغي المذاكره بذلك عند عند القيام من مجلسه قبل تفرق اذهاننا لانه اذا ذهب ونام واستيقظ قد لا يجد شيئا كل المعلومات ذهبت صحيح ولا اذا يذاكر ما بعد الدرس مباشره لأن المعلومات قريبة عهد ولذلك قلت لك سابق أن الذي يعتمد على القراءه فقط دون دون حفظ هذه المعلومات تبقى زمنا معينا إذا كان يقرا فقط يجرد الدر التعارض ومناج السنه والفتاوى هذه المعلومات تبقى وقتا يسيرا وكان ابن تيميه ذكر هذه المساله كذا وكذا وكذا والعلم كله صار هذا صار ظنا حينئذ لا يبقى معه شيء المذاكرة إذا لم تكن مباشره بعد بعد درس الشيخ حينئذ تبقىك هذه الحاله إنما هي معلومات ثقافه كذا ولا يرسخ بي النظر اما بي شخص اخر يجلس معه إما بكتاب إذا وجد يرجع إلى كتاب معين أو كتب كفى ذلك لكن يبقى ماذا يبقى صحة الفهم هذا إذا عرضه على طالب علم جيد فهو حسن والا سعانا بالله تعالى وبقي مع نفسي قال وينبغي المذاكره في ذلك عند القيام من مجلسه يعني مجلس الشيخ قبل تفرق اذهاني وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه يعني ذهابه عن افاه ثم يتذاكرونه في بعض الاوقات يعني في اوقات اخرى فيجعلون ماذا يجعلون وقتين وقتا يكون لازم بعد الدرس ووقت اخر بعده وقت اخر بمعنى يجعل مضروبا في زمن آخر قال الخطيب وأفضل مذاكرة مذاكرة الليل مذاكرة الليل وكان جماعه من السلف يبتدؤون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوم حتى يسمع اذان الصبح اذان الصبح وهذا قد دق على بعض العلم وذكر ابن احمد وغيره ان انظر ماذا الى اذان الصبح ترك قيام الليل من اجل ماذا من اجل علمي فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه الحمد لله ليست بدعه ذاكر نفسه بنفسه بمعنى انه يشرح وهذا من أحسن ما تضبط به العلم يعني اذا حفظته نظما حفظته نثرا وذاكرت الشرحه يعني تجلس وتطوي الكتابة ولا تنظر فيه وتشرح هكذا من من حفظك يعني هو الذي يبين لك هل أنت ضبطت الفهمة املأ ضبطت شرح املأ فان لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه به بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره كانه جعل ماذا جعل ان المذاكره هنا باعتبار جريان اللفظ على القلب بمعنى انه قد لا ينطق وانما ياتي بالمعاني لكن هذا فيه قصور هذا فيه شيء مهم من القصر انما ياتي به مع مع المعنى بمعنى أنه يسمع نفسه ولذلك الحفظ اذا كان بصوت مرتفع قليلا يسمع نفسه هذا احسن من الحفظ الذي يحرك شفتيه فقط لانه يجتمع فيه ماذا يجتمع فيه إذا كان ينظر الكتاب يجتمع فيه الكلام والنظر والسماع وهذا اكد بخلاف الذي يحفظ ويحرك شفتيه فقط إذا اسمعت نفسك حينئذ السماع له اثر في بالحفظ وكذلك ما يتعلق به بالمذاكره يتعلق به بالمذاكرة قال ليعلق ذلك على خاطره فان تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء وكذلك لكن احسن منه أن يجتمع معه ماذا التكرار بالمعنى والخواطر على القلب وكذلك باللفظ ولبس أن, أن ان يتكلم ولو قيل بان يكلم نفسه بنفسه لبس به لو قيل عنك مجنون لبس به اذب في سبيل طلب العلم وتحصينه ولا اشكال فيه وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعاقل بحضره الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاود يعني مجرد حضور الدروس فقط ولا يرجع ويذاكر هذا قل أن ان يفقد يستفيد لا شك انوي المستفيد ماذا قد يعلق بذهني حكم شرعي فيعمل به مباشرة في الصلاه ونحوه لكن هل هل هذا المسلك يجعله طالب علم بحيث يستطيع ان يبلغ العلم فيعلم بعد معلمه الجواب ولا هذا المراد ولا ليس المراد انه لن لن يستفيد مطلقا اي حكم شرعي له انما هل هذا سيكون وارثا للمعلم الجواب ولا قال رحمه الله تعالى السابع اذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم وخص الشيخ بزيادة تحيه وإكرام يعني ادب الحضور الى إلى الحلقه ادب الحضور الى الى اذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم يعني الطلاب وخص الشيخ بزيادة تحيه واكرام هذا إذا كان مقبلا على حلقه والشيخ قد سبقه بمعنى ماذا انه يتصور في ماذا؟ في المدارس التي يكون كل طالب يقرا بنفسه حينئذ يكون له نوبة لكن لم ياتي وقته ولا اشكال فيه فياتي ويجد المعلم ويجد ماذا الطله فيسلم حينئذ سلامه عاما على كل من في المجلس ويخص المعلم به بزيادتي تحية ووا و حق عليه ليس كغيله وكذلك يسلم إذا صرف إذا انتهى ومشى يسلم عينيد ليست هذه ليست الاولى بحق من الأخرى الاخرى كما جاء في الحديث الصحيح جاء احدكم مجلس فليسلم فان رجع فليسلم فان الاخرى ليست بحق من الأولى الاولى فيسلم عند الاقبال وعند الدخول ويسلم عند عند الخروج قال عد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلموا فيها يعني ثم مواضع ذكرها بعض الفقهاء بعضها اجتهادات سنباب المشغول لا يشر هذا هذا يقرا القرآن القران فلا يسلم عليه مع ان النصوص ماذا النصوص ما أفش السلام وكل من دخل المسجدا في العصر انه يسلم ولو كان المسلم عليه مشغولا ولذلك جاء بالسنه أن المصلي كذلك يسلم عليه وليس ثم شغل كاك الصلاه لكن بعض العلم قبيل الاجتهاد نظر أن ثم بعض الأحوال التي إذا دخل الداخل فلا يسلم ولا يسلم عليه منها ماذا حلق العلم فاذا كان المعلم يشرح والطالب يسمع حينئذ اذا جاء شخص قال السلام عليكم ازعجهم واشغلهم وكذلك لانه يتعين على على المعلم أن يرد السلام اذا قطعهم وبعض الناس إذا كان معلما إذا اذا قطع قد ينصرف عن ماذا عن المعلومه يحصل له تشتيت وكذلك للطالب اذا قالوا من قبيل الاجتهاد قالوا اذا دخل على حلقه وفيها معلم يدرس وطالب يستمع حينئذ لا يحسن القاء السلام لكن هذا اجتهاد في مقابلة النصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفش السلام هذا وإذا كان عاماً حينئذ يبقى على عمومي ولا يخص إلا بي بدليل محتاج الى إلى نظام وإذا كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عليه فيجيب إشارة في الصلاه كما هو مذهب اهل الحديث فما من دون الصلاه من باب أولى وأحرى وعد بعضهم حنق العلم في حال أخذهم فيه يعني في شروعه اما قبله وبعده هذا خارج عن مناط الحكم في حال اخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف الده يعني يجعل هذا قولا مرجوحا وهذا المذكور خلاف ما عليه العمل والعرف العمل اراد به ما يتعلق به السنة لان الادله عامه فيبقى على على عموم واما العرف ما تعرف عليه العلم فكانوا لا يقدحون في أن الطالب إذا دخل والشرح والشيخ يشرح انه ماذا انه مسلم لا اشكال فيه لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره فاستثنى بعد رده ويحتج لدليل هو قال ماذا رد القاعده العامه بكون خلاف العمل والعرف ثم استثنى قال يتجه يعني يكون متجها من باب التنزل في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره كما قال بعضهم اذا دخل المسجد وشخص يقرا القران فلا يسلم عليه والصواب انه يسلم عليه نعم من النصوص وليس تمام مخصص فيبقى على على اصل اذا ما ذكره عن استثناء بعضهم ليس بوجه قال واذا سلم فلا يتخطى لقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك يعني من المقربين من المقربين إذا كانت حلقه الشيخ على مراتب وكل واحد له موضعه فاقرب ما يكون إلى الشيخ هم المقربون هذا الاصل فإذا كان متاخرا وسلم فلا يتخطر رقاب من أجل ان يصل الى مكانته إلى مكان متقدم إلا إذا كان له مزية خاصة حينئذ لا اشكال في استثنائه قال بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث قلنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي يعني حيث ينتهي به المجلس والحديث رواه البود والترمذي من حديث جاب والسمره قال فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إثار الشيخ والجماعه لذلك فلا باس يعني أن يتقدم إذا كان ثم عله تقتضي انه لا مانع ان يتقدم فلا اشكال فيه قال ولا يقيم احد من مجلسه وكذلك هذا منهي عنه يعني تاتي وقد سبقك طالب علم فقم من مجلسك وتجلس مكانه هذا باطل هذا. قال ولا يقيم أحد من مجلسه ولا يقيم أحد من مجلسه أو يزاحمه قصدا فان اثره قدمه الغير فإن اثره الغير مجلسه لم يقبل الا أن يكون في ذلك مصلحه يعرفه القوم وانتفعون بها من بحثه مع الشيخ القربي منه يعني لو قال لو قام شخص قال اجلسنا لا يقبل الا في حالة واحدة إذا كان له ماذا مزيه معامله مع الشيخ كان يسال سؤالا ينتفع به الناس أو الشيخ لعلمه أن هذا الطالب متمكن فيناقشه من أجل أن يستفيد الطلبة إن كان ثم منفعه فلا باس قال ولا يقيم احد من مجلسه أو يزاحمه قصدا فإن اثره الغير مجلسه لم يقبل هذا الأصم إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم يعني طلب الحاضرون وينتفعون بها مماذا من, من بحثه مع الشيخ لقربه منه يعني بحثه مناقشته مع الشيخ أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيله والصلاح يعني صاحب فضل وصلاح هنئ له أن ان يتقدم ولا ينبغي لاحد ان يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو اولى بذلك لسنه او علمه او صلاحا كلما قرب الطالب من المعلم كان افيدا بالسماع. لا سيما في فيما اذا كان لا يصله الصوت لانه في السابق ليس هناك مكبرات لكن الان مثلا يسمع في في كل مكان في ارجاء المسجد فإذا كان لم يكن ثم ما يصله الصوت لا شك انه قد يصل اليه صوتا ضعيفا فاذا كان كذلك فاذا كان كذلك فاذن يتعين عليه أن يتقدم إلى مكان يكون قريبا من من الشيخ قال ولا ينبغي لاحد أن يؤثر بقربه من الشيخ يعني لا يقدم غيره على نفسه الايثار هنا عندهم ماذا اعتبر ممنوعا الايثار هنا بالقرب لان هذه قرب يعتبر انت فيه في عباده في طلب علم وهذا وسيلة لتحقيق العلم واذا كان وسيلة لتحقيق العلم يعني تحقيق عباده صار عباده في نفسي ولا ينبغي لاحد أن يؤثر بقربه من الشيخ يعني يكون قريبا من الشيخ فيقدم غيره عليه إلا لمن هو أولى بذلك إما لسن أو علم أو صلاح فلباس ان أن يترك المكان لي لغيره بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه كان ثم ترتيب للطلبة المتقدم والمتاخر الذي هو متمكن الى اخره هذه انتهى زمنها الآن واذا كان الشيخ بصدر مكان فافضل الجماعة احق بما على يمينه ويساره اذا كان ثم حلقه ولذلك يقال حلقه بمعنى ماذا فحلقه التحفيظ الان يكون المعلم كذا وضع عن يميني وشمالي ثم حل حلقه دائرة. هذا الأصل فإذا جاء أحد يجلس من الحلقه نفسها هذا الاصل <تصفيق> اولى يعني لا يتوسط ولا يجلس صفا ثانيا هذا الاصل هكذا كان وإذا كان الشيخ في صدر مكان فافضل الجماعة حق بما على يمينه ويساره وان كان على طرف صفة يعني مكان عال الصفه مكان عال اتكى عليه أو نحوها فالمبجلون مع الحائط على الذين يتكئون على على الحائط ومع طرفها قبالتها يعني كان ثمه ترتيب لهذه الحلقات لو وجد لها لو وجد لها الان لسيما فيما يتعلق بانفصال المعلم عن الطلبة في الحلقة يعني لا يكون بالصورة التي كانت قديما الحلقة التي تكونك تحفيظ القران وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهه واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح يعني اذا كانوا مجموعه اذا كانوا مجموعه حينئذ يكونون ماذا قبالة الشيخ لا يتفرقون في المسجد من أجل ماذا أنه ينظر يمنا ويسرا لانه يفوت على نفسه ماذا نظر الشيخ ونظر الشيخ للطالب هذا مهم ونظر الطالب كذلك للشيخ مهم لانه يعين على على الفهم قال وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهه واحدة ليكون نظر الشيخ اليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض يعني يكون توزيعا للنظر وقد جرت العاده في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس هذا عادة قديمه والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره يعني المتميز من الطلبة يجلس امام قبالة المدرس وام المعيد الذي يعيد الدرس بعد شيخه كان ثم معيد هذه لو وجدت في اي حسنه لأنه قد يقول ماذا قد يكون الدرس فيه شيء من الصعوبة فيا طالب مجيد يعيد الدرس بعد ذلك على على القلل هذا حسن معين على الفهم واشبه ما يكون به بالمذاكره من معيد أو زائل عن يمينه ويساره اذا هذا الادب اراد به ماذا حضور الطالب عند المعلم في مجلسه واهم ما يكون بعد ما يتعلق بالسلام قال رحمه الله الثامن ان يتادب مع حاضر مجلس الشيخ يعني اقرانه اقرانه وقد يكون ثم من هو زائر أن يتعدى مع حاضر مجلس الشيخ حاضر مجلس الشيخ على الاضافه كذلك حاضرين حربه النون للاضافه مع حاضر مجلس الشيخ فانه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه يعني الادب ادب الطالب مع قرينه هذا من باب احترام المعلم لان هذا الطالب مجائ من أجل ماذا أن يحصل العلم فمن ادب الطالب مع معلمه واحترامه واجلاله له أن من ان يحترم الرفقان قال واحترامه لمجلسهم وهم رفقاؤه فيوقر اصحابهم ويحترموا كبراءهم ثم كبار في السن لابد من احترامه ثم ثم من هو قدين لهم في سن هنذ لابد من التوقير قال ويحترم كبارها واقرانها ولا يجلس وسط الحلقه ولا قدام أحد الا لضرورة وسط الحلقه كما صورت لك سابقا هو المراد به الاداره حينئذ لا يجلس في وسط الحلقه ولا قدام أحد الا لضرورة كما في مجالس التحديث فإن تكون في مكان ضيق نحتاج الناس الى أن يتقدم بعضهم على بعض لأن بعضهم يرى ان أن الشخص إذا اعطى ظهره لغيره من المسلمين انه داخل في قوله ولا تدابروا ولا ولا تدابر ولذلك جرى العرف عند العلم قدماء أن الحلقه تكون على هذا النحو وهذا هو السر في ماذا في كونهم لا يجتمعون كاجتماعنا نحن هنا متاخرون قال ولا يجلس وسط الحلقه ولا قدام أحد الا لضروره كما في مجالس التحديث وكما إذا كان ماذا كما إذا كان هو الشائع ان يكون كذلك فماذا يصنع الانسان إذا لم يكن ثم حلقه ان اذا ماذا هذا كمان يريد الجمعة وليس ثم عدد لا امام ولا مؤذن ماذا يصنع سقطت عنه الجمعه اولى اذا لم يكن الا واحد شخص واتى المسجد وليس ثم من ثم أحد لا اناس ولا خطيب ولا مؤذن سقطت عنه الجمعه قال رحمه الله تعالى ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين الا باذنهما معا ولا فوق من هو اولى منه وينبغي يعني باعتبار القرب من الشيخ وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسعوا له ويتفسحوا لاجله ويكرموه بما يكرم به مثله وإذا فصح له في المجلس وكان حريجا يعني ضيق ضم نفسه ولا يتوسع يعني كتربع هو ولا يعطي احدا منهم جنبه ولا ظهرهم ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقيه الحلقه بتقدم او تاخر الى اخر كلامه كما سياتي ان شاء الله تعالى والله تعالى اللهم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين